ونسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان مبارك على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم عدنا مرة أخرى بحمد الله وقوته مع محاضرات في شرح الأربعين للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى وقد مضى من هذه المحاضرات فيما قد شرحناه من الحديث الأول والحديث الثاني وما زلنا في هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين أو الأحاديث الأربعين وتوقفنا في المرات الماضية عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرف الإيمان عندما سأله جبريل عليه السلام قال فأخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد تكلمت عن معنى الإيمان الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب المنزلة من عند الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم واليوم الآخر وما تكون فيها من أمور وما يكون في هذا اليوم من أمور لابد فيها من الاعتقاد لابد فيها من الاعتقاد الجازم بها والسير على مقتضاها واليوم إن شاء الله تعالى معنا أمر مهم وهو الذي بسببه ذكر هذا الحديث كما قلنا في مطلع هذا الحديث وبينا سنده الذي تفرد به الإمام مسلم رحمه الله عن البخاري بهذا اللغ الذي في صوت إن شاء الله يا أخوة الذي كان يحيى بن يعمر وصاحب له اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميري عندما كان حاجين أو معتمرين ولقيا ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وذكر له ما قد حدث في بلدهم التي هي البصرة من ظهور رجل اسمه معبد الجهني ينفي القدر ويقول لا قدر فهي فتنة كبيرة وناس ظهروا يقولون بأنه لا قدر وان الله تبارك وتعالى لا يعلم مقدار الناس ولم يقدر لهم اقدارا وكما قال كثير منهم ارض ارحام تبلع ارحام تدفع وارض تبلع طيب الصوت واضح ولا منخفض بارك الله فيكم أرحام تدفع وأرض تبلع رب اللهم استعن ف هو أعلى شيء عندي إن شاء الله هذا أعلى شيء ما عندي إن شاء الله تعالى طيب اللهم صل على الآن يا إخوة طيب الحمد لله نعود إن شاء الله تعالى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان وذكره صلى الله عليه وسلم للإيمان لا عليكم برقبكم فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره أي تؤمن كما فصلنا القول في ذلك آنفا في أن الإيمان ما معناه الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب فإذا خلى ركن من هذه الأركان للإيمان أو هذه الأصول للإيمان أو هذه التعريفات للإيمان فهذا يكون فيه الإيمان ناقصا فلا بد من الاجتماع في هذه الأمور الثلاث وهذا منهج السلف رضوان الله عليهم أن الإيمان قول وفعل وتصديق قول باللسان وفعل بالجوارح وتصديق بالقلب نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتؤمن بالقدر خيره وشره فعليك أن تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بهذه أو بهذا الركن وأهل العلم رحمه الله أو رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا بينوا هذا الأمر وفصلوه تفصيلا واضحا حتى لا يضل من بعدهم به كما ضل كثير من الناس وأولهم القدريين الذين نفوا القدر عن الله تبارك وتعالى فقالوا أن الإيمان بالقدر يتضمن أمورا الإيمان بالقدر يتضمن أمورا هذا الإيمان بالقدر الذي هو تقدير الله تبارك وتعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته يتضمن أربعة أمور من هذه الأمور الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم بكل شيء جملة وتفصيل أزلا وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده فهذا عنصر لا بد فيه من الفهم ولا بد فيه من العلم الذي هو إدراكه جزما وتأكيدا أن تؤمن بالله تبارك وتعالى في هذه الأمور ما معنى الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا هذا يرد الأمر لله تبارك وتعالى أن الله عز وجل علم بكل شيء في جملته لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء أزلا وأبدا فالله تبارك وتعالى علم قبل أن يحدث هذا علم به تبارك وتعالى لأنه مختص بعلم الغيب وهذه من الأمور التي اختص بها الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك تبارك وتعالى في آخر سورة لقمان في هذه الأمور الخمسة التي لا يعرفها إلا هو أو لا يختص بها إلا هو فإن كان هذا بأفعاله تبارك وتعالى أو بأفعال عباده فالله تبارك وتعالى علم بها ويعلم بها ولا يخفى عليه شيء أيضا من الأمور التي يجب أن نعرفها الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ وفي ذلك دليل من السنة كما أخرج مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذه المقادير الله تبارك وتعالى قدرها وكتبها قبل أن يخلق هذه السماوات وهذه الأراضين بخمسين ألف سنة أما ما عدا ذلك من العلم فالله تبارك وتعالى يعلمه قبل فهذا مخصوص ب. الأرزاق. أن الله تبارك وتعالى كتب هذه الأرزاق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف غير ذلك ما يكون قبله فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء علمه أزلا وأبدا أيضا من الأمور التي يجب أن نعتقدها في القدر الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى أن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى لذلك فصل أهل العلم وقالوا بأن الإنسان هل هو مخير أم مجبر قالوا رحمه الله تبارك تعالى جميعا وهذا مذهب السلف جميعهم يقولون بأن الإنسان مخير وهذا الاختيار تحت مشيئة الله تبارك وتعالى لا يخرج عن مشيئة الله بخلاف الجبرية وغير ذلك الذين تكلموا وأفاضوا بغير علم فأهل السنة والجماعة يقرون بأن الإنسان مخير وهذا الاختيار أو هذا التخيير تحت مشيئة الله تبارك وتعالى لا يخرج عنها وذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك يخلق ما يشاء ويختار قال أيضا تبارك وتعالى هو الذي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فكله بقدرة الله تبارك وتعالى وأيضا بمشيئته لا شيء يخرج عن مشيئة الله عز وجل. كما قال أيضا تبارك وتعالى لو شاء ولو شاء الله لصلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله وقال أيضا تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فالمشيئة ترجع إلى الله تبارك وتعالى ولا يستطيع أحد أن يدخل فيها أو يعطلها أو غير ذلك فالأمر واجع إلى الله تبارك وتعالى وهذه المسألة التي ذكرتها منذ قليل في أن العبد مخير نرد به على كل من قال بعكس ذلك بهذه الأدلة التي ذكرناها قبل في أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وكل شيء داخل في مشيئته فلو قلنا بأن العبد مجبر فالله تبارك وتعالى لو أجبره على شيء وأدخله النار لقال العبد أنا ما فعلت شيء إلا كان ذلك جبرا علي أما الأصل أن الله تبارك وتعالى أعطى للعبد اختيارا يفرق به بين الصواب والخطأ وذلك داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وذلك داخل تحت مشيئة الله عز وجل من ذلك الأدلة أو من هذه الأدلة التي تثبت ذلك أن الله تبارك وتعالى قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وقال أيضا فأتوا حرفكم أن ناشئتم فهنا إثبات المشيئة أن العبد مخير في هذه الأمور وفي غيرها فلو أجبر على الأمور فما كان طل أن يحاج أو يقيم الحجة يوم القيامة ويقول ليس بيدي أني فعلت كذا وكذا لذلك الله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفس الا وسعها الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل لكل نفس طاقة لا تتحمل ما يزيد عليها فقدر أقدارا وجعل الاختيار للعباد تحت مشيئته تبارك وتعالى لذلك الله تبارك وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم الذي يريد أن يستقيم ويشاء في ذلك فله ذلك وما تشاءون أي أنتم لا تفعلون شيء ولا تقدمون على شيء إلا أن يشاء الله أي هذا الأمر والفعل وغير ذلك داخل تحت المشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن يشاء الله رب العالمين فلأن ذلك يكون الكون كله ملك لله تبارك وتعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته حتى لا يكون للناس حجة يوم القيامة حتى لا يكون للناس حجة يوم القيامة لذلك الله تبارك وتعالى أرسل الرسل كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنبرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لو كان العبد مجبر والقدر حجة على إجبار العبد على فعل شيء لكان هؤلاء يقولون بحجتهم يقولون بحجتهم لذلك الله تبارك وتعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين حتى يعلموا الناس طريق الحق وطريق الباطن. وهناك أدلة كثيرة على ذلك. فقط نبين فيها ونبين منها ما يصلح لنا أن نعتمد على. أصله من الكلام حتى لا يخرج أحد ويقول بأن العبد مجبر في أفعال أو لأن, لأن أو أن الله تبارك وتعالى لا يقدر الأقدار أو لا يعرف شأن الخلائق أو غير ذلك فكل ذلك يرد عليه بالكتاب والسنة وقد كفونا أو كفانا أهل العلم عن الرد على مثل هؤلاء ولله الحمد والمنة وبعض أهل العلم قال بأن الإيمان بالقدر له ثمرات منها الاعتماد على الله تبارك وتعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى منهم من يقول بأني فعلت كذا مثلا نضرب مثلا عمليا هناك من يقول بأني نجحت في الامتحان بسبب المذاكرة فهو يعتمد الاعتماد الأساسي على المذاكرة ولكن هناك شيء أعلى من ذلك وهو توفيق الله تبارك وتعالى لك في هذا الامتحان فلولا الله تبارك وتعالى وفقك لي مذاكرة هذا هذا الكتاب أو هذه المادة وجاء أو جئت يوم الامتحان ودخلت الامتحان وامتحنت أو اختبرت في هذه المادة بفضل الله عز وجل فالاعتماد الأساسي على توفيق الله لك توفيق الله لك وليس الاعتماد على المذاكرة فقط وليس الاعتماد على المذاكرة فقط وهذا أمر مهم وهذا من ثمرة القدر وهذا شيء نجده كثيرا في مجتمعاتنا المعاصرة فلا بد أن نفهم هذه النقطة أي أحد يقدم على شيء مثلا يبحث عن وظيفة فجاءت له وظيفة ويقدم السيرة الذاتية ويكتب فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فيقبلوه في هذه الوظيفة فيقول بسبب هذه السيرة الذاتية أنا قبلت في, قبلت في هذا العمل ولكن الأمر أكبر من ذلك الأصل أن الله تبارك وتعالى وفقك للقبول في هذا العمل بفضله ومنه وكرمه أما السبب الوحيد الذي تظن أنه هو الذي يكون بهذه السر الذاتية فلا، ولكن هذا سبب مساعد للأخذ بالأسباب والسعي في طلب الرزق وغير ذلك، فلا بد أن نفهم هذه النقطة جيدا. هناك أمر آخر. نعم نقول نجحت في الامتحان بفضل الله ومنه وكرمه بتوفيق الله تبارك وتعالى لي في هذا الأمر ثم أنه وفقني للمذاكرة الجيدة التي جعلتني أقوم بالحل صحيح فهذا أصل عند مذهب أهل السنة والجماعة وهذا متعلق بالقدر الذي قال فيه ابن عمر للذين أن هناك من يقول أن لا قذر ويقولون نحن نفعل كذا وكذا بأنفسنا وليسنا متابعين من أحد أو غير ذلك فيقول بلغ هؤلاء بأني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر حتى يؤمنوا بالقدر وهذه مسائل بسيطة لا تكاد تذكر كثيرا وربما غفل عنها الكثير من المسلمين وهي ربما توقع في الشرك فهذا أمر مهم هذا أمر مهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموذج مهم لهذا الأمر الذي نتكلم فيه قال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير وليس, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهذا يبين الرجل أصابته صراء تزوج مثلا فشكر الله تبارك وتعالى وليس يعتمد على أنه وسيم أو أنه عنده شقة أو أنه عنده مال أو غير ذلك الذي وفقه للزواج ولكن يشكر من يشكر الله تبارك وتعالى فكان خيرا له وإن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له إن أصابته مصيبة الموت مثلا لأحد من أقاربه أو كذا فصبر وحمد الله واسترجع فكان خيرا له فما كان ذلك إلا للمؤمن لأنه مؤمن وذكر المؤمن هنا الذي حقق الإيمان حقق الإيمان الحق الخالص هذه مسألة مهمة عليكم السلام لا بد أن نرد على الجبرية والقدرية لأن هذه الفرق فرق ضالة مبتدعة والرد على أهل البدع من الوجوب بمكان من الوجوب بمكان ولا نغفل عن هذا لأن الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فروض الأعيان فرض عين عليك أن تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شأنك أنك مسلم، وهذا أمر دينك، فلا بد أن تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الصفة وبعلم، لا بد من العلم. فمثل هذه الفرق التي ظهرت منها الجبرية والمعطلة والقدارية والمشابهة والمرجئة والجهمية والمعتزلة. والكرامية والواقفة وغير ذلك من الفرق الكثيرة التي نعرف منها وهناك من لا نعرف منها ظهرت وحرفت وبدلت وابتدعت ووصلوا إلى مراحل كبيرة من الضلال فضلوا وأظل فلا بد من الرد على هؤلاء. جهرا وعيانا لأن أهل العلم رحمه الله أجازوا ذلك في الذين ينشرون بدعتهم هذه البدع التي ينشرونها على الملأ يرد عليهم على الملأ لأن هذا من الضلال وهذا من الخطر على أمة الإسلام أنا ما درست الإباضية جيدا درق الله فيك فأنا حتى لا أدخلهم في فرقة وهم لا يسوا في فرقة أو غير ذلك فالخوارج تنقسم إلى طوائف يعني كل فرقة تنقسم إلى طوائف. أما الإباضية أنا ما درستها حتى أحكم عليها اللهم مستحن البطنية شديدة البطنية غير الإباضية الإباضية ما أعرف عنها شيء أما البطنية فمعروفة الله مستحى طيب فالجبرية قالوا بأن العبد مجبر في أعماله مجبر في أعماله يرد عليهم بان الله تبارك وتعالى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فاثبت الاختيار للعبد هنا انه يستطيع ان يختار بين الدنيا والاخره منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره وقال الله تبارك وتعالى ايضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فبين هنا الذي يريد أن يؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هنا اختيار ثم عقب بعد هذا القول تبارك تعالى بقوله إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الذي يريد أن يكفر سيلقى هذا العذاب أما الذي يؤمن فالمؤمن يسعد في الدنيا والآخرة هذا دليل واضح وظاهرا على الرد على هؤلاء المبتدع قال تبارك تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه هو هنا مخير يعمل صالحا ومن أساءف عليها وهناك من يعمل الإساءة فهو مخير أيضا ليس مجبر في هذه الإساءة التي يفعلها فهذا رد واضح من كتاب الله تبارك وتعالى والأحاديث فيها الكثير من الأدلة حتى لا يطال المقام في ذكرها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 هنا يثبت الله تبارك وتعالى أنهم مخيرون في ذلك وتحت مشيئته كيف أين الأمر أو بيان أنهم مخيرون قوله تبارك وتعالى منهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر هذا باختيارهم منهم من آمن ومنهم من كفر ثم أثبت أن هذا كله تحت مشيئته تبارك وتعالى بقوله ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد قال الله تبارك وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نسى الله أن يجيرنا من حجها آمين فهذا بيان واضح ورد على أهل البدع القدرية والجبرية وبيان منهج أهل السنة والجماعة منهجا وسطا صحيحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فيه لابد من معرفة صحيحة حتى لا نقع فيما وقع فيه القوم قبل قبلنا لا نقع فيما وقع فيه القوم قبلنا فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره الخير من القدر أو في القدر هو كل شيء فيه خير الله تبارك وتعالى يقدر عليك أنك مثلا تتزوج أو تنجب أو تأتي أو يأتيك مال أو غير ذلك من الأمور التي فيها خير وأما الشر فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث والشر ليس إليك فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى ولكن شره المراد به هنا ماذا هناك بعض الأمور تكون في ظاهرها شر ولكن تكون خيرا للعبد تكون خيرا للعبد أو يراد بها خير آخر أو يراد بها خير آخر وفي ذلك كثير أمور كثيرة المرض مثلا يعتقد الإنسان أنه شر أصابه المرض ولكن فيه خير كما قال أهل العلم وذكروا ذلك كثيرا أنه يقتل الميكروبات والجرسومات وغير ذلك في جسم الإنسان ولا يخفى على أحد منكم هذا فهناك أدلة كثيرة على إثبات أن المراد بالشر أنه يكون أيضا خيرا يكون أيضا خيرا ولكن من جهة أخرى ولكن من جهة أخرى فنحن نؤمر بالإيمان بالقدر خيره وشره لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المؤمن إن أمره كله كله خير نعم وهذا كان خيرا فربما أصاب الله تبارك وتعالى أحد بشيء لخير يراه وهو أعلم تبارك وتعالى لذلك المؤمن إذا أصابه صراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابه ضراء الضر هنا مثل موت ابنه كان الله تبارك وتعالى سأل الملائكة ماذا وجدتم عبدي بعد أن قبض قبض ابنه؟ قال حام ذاك واسترجع. قال له ابن فقال لهم ابن له بيت الحمد. فكان خيرا له. فهذا خير. كان الناس يعتبره شر أصابه وهو خير لهم يوم القيامة. فنحن نؤمر بالإيمان بالقدر خيره وشره خيره وشره وما ذلك إلا للمؤمن لذلك ذكر في الحديث وما ذلك إلا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير ولم يذكر المسلم لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام فكل مسلم فكل مؤمن مسلم ولا عكس فكل مؤمن مسلم ولا عكس فتحقيق هذه الأركان الستة من الإيمان يدخلك في الإيمان يدخلك في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال جبريل صدقت يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال قبل في حديث في في سؤاله عن الإسلام صدقت فهو يسأله ويصدقه كما قال عمر قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال في هذا السؤال الثاني صدقت ثم تلى عليه سؤال آخر وقال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه أعلى مراتب الإسلام وهناك نقطة أنا ما أذكر قلتها في أول المحاضرة أو في أول درس لي في الأربعين أم لا أن المراتب أو مراتب الإسلام كم إخوة ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب الإسلام الإسلام إذا ذكر مفردا إذا ذكر الإسلام مفردا ماذا يراد به الدين كله الدين كله أما إذا أضيف إلى الإيمان فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة أي أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلوب أعمال القلوب بارك الله فيكم يا إخوة نفك التنقيط عن الأخ أسد بارك الله فيكم هو الأخ كان يضع رابط الموقع عندي نفع الله بجاء آخر حديث ف إذا ذكر الإسلام وحده يراد به الدين كله إذا أطلق الإيمان وحده أطلق على الدين كله إذا اجتمع كما قال أهل العلم إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع، إذا اجتمع تفرقة وإذا تفرقة اجتمع، وكل مؤمن مسلم ولا عكس. والإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى من الإيمان والإسلام فالإحسان مرتبة عالية الإيمان يدخل فيه الزيادة والنقصان الإسلام قال أهل العلم أو بعض من أهل العلم أنه لا يدخله الزيادة ولا النقصان فالإيمان فقط هو الذي يدخله الزيادة والنقصان لأنه يعتبر من أعمال القلوب من أعمال القلوب ويطلق على الإيمان كما قلنا في تعريفه أيضا أعمال الجوارح معي أخي بارخ الله فيكم وعلى الإيمان أيضا أعمال الجوارح لتعريف أهل العلم له قول بلسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب فيطلق أيضا على الإيمان عمل الجوارح وإذا انتفى عن الإيمان عمل الجوارح فلا يعد إيمان فلا يعد إيمان فالزيادة والنقصان تدخل في الإيمان وحده على قول أهل العلم ثم ذكر الإحسان ثم ذكر الإحسان فالإحسان كما قال, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا إذا وصل الإنسان إليه فهذه أعظم العبادة فهذه أعظم العبادة لأن فيها مراقبة لله تبارك وتعالى فإن لم تكن تراه أنت فهو يراك فإن لم تكن تراه أنت فهو يراك فالعبد لابد أن يعبد الله تبارك وتعالى على هذه الصفة وهي استحضار قلبه فإن لم تكن تراه وأنت تفعل الفعل المعين هذا فانه تبارك وتعالى يراك دائما وهذا اثبات لماذا لان الله تبارك وتعالى يرى كما قال الله عز وجل انني معكم اسمع وارى انني معكم اسمع وارى فالله تبارك وتعالى يرى ويسمع وهذان الصفتان له تبارك وتعالى طيب هل هناك هناك إن شاء الله تعالى أحد سيسمى اليوم إن شاء الله تعالى المنظومة أو المتن حتى لو ذلك نأخذ وقت إن شاء الله هل هناك أحد يحفظ إن شاء الله تعالى وسيسمى متن متن نريد أن نضبطه نضبطه، نضبطه ضبطا صحيحا إن شاء الله تعالى مع حفظه فالحفظ مع الفهم سبيل للمذاكرة الصحيحة كما قال الرحبي رحمه الله والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه طيب بارك الله فيك طيب الحمد لله لا عليك بارك الله فيك أخي الحبيب إن شاء الله تعالى تستمر معنا بإذن الله تعالى طيب بارك الله فيك فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى أن تعبد الله كأنك ترى ذكر هنا العبادة أن تعبد الله أي صفة العبادة وحالك أثناء, أثناء هذه العبادة أثناء هذه العبادة العبادة أولا ما معناها أحسن ما قيل فيها كما قال الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكل ما يكون في ذلك تقربا وقربة إلى الله تبارك وتعالى يسمى عبادة فأنت لا تفعل هذا الفعل أو هذه الأمور تقربا إلى الله تبارك وتعالى إلا وكأنك ترى وهنا يثبت الإخلاص إخلاص العمل ومقام الإخلاص العالي جدا الذي لا يصل إليه إلا المحسنون المخلصون المؤمنون حقا فهو العبد هنا يصل بنيته إلى إخلاص العمل وكل العمل لله عز وجل ثم يشاهد الله تبارك وتعالى بقلبه أي العبد يشاهد الله تبارك وتعالى بقلبه ليس بعينه لأنه لا ينبغي لأحد أن يراه في الدنيا فهو يشاهده بقلبه بامتثال أوامره والنهي عن ما قد نهى الله عنه هكذا هو استحضار القلب لمشاهدة أو مشاهدتك لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقذف في قلبك النور ويعطيك بصيرة سليمة فيصل بك إلى الإحسان يصل بك إلى إلى الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه تراه بقلبك بامتثال أوامره بفعل ما قد أمر به واجتناب ما قد نهى عنه هذا كله امتثان الله تبارك وتعالى فيدخل فيه انك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك نعم الحديث الاول والثاني الذي نستظهر. نعم نحن قلنا ان شاء الله تعالى الذي يستطيع ان يقرأ كما يشاء يقرأ ان شاء الله تعالى المهم ان يكون في هناك علو همة في المتابعة والمذاكرة ونحن في الحديث الثاني يعني ما تعدينا الحديث الثاني لانه مهم جدا ومن اصول الايمان كما قلت في اول شرحه اعتبره اهل العلم انه ام السنة لانه يجتمل على كل شيء طيب بارك الله فيك اهل الخدم انهي ان شاء الله تعالى مسألة الاحسان واستمعوا الى صوتكم النجي المبارك بارك الله فيكم. فهذا المقام يعني الأخوات ربما يسمعنا وإن كانت هناك أخت تجيد التسميع أو القراءة فتسمع إن شاء الله تعالى ما في حرج وأكيد إن شاء الله تعالى يعني وهذا ظني بكم كمن هو أفضل مني هنا بإذن الله تعالى نعم. بارك فيكم. نعم. ربما كانت الغرفة هناك أخت فاضلة وتسمع لهم في وقت الأخوات. في وقت الأخوات. المهم أن يكون إن شاء الله تعالى هناك علو همة أهم شيء أن يكون هناك علو همة فالذي يصل بنا إلى الطريق الصواب وإلى أن نكون ربانيين هو علو الهمة في طلب العلم فهذا هو المهم هذا هو المهم طيب نعود إن شاء الله تعالى إلى هذا القول فكما قلت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا مقام يعني يتفاوت بين الناس هناك من يطبقه وهناك من لا يستطيع أن يصل إليه وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت المعية من الله تبارك وتعالى معنا أينما كنا بقدرته وبمعيته تبارك وتعالى من الأمور التي لا بد فيها من العمل عليها حتى نصل إلى هذه الدرجة مداومة العمل مداومة العمل فإذا أخلصنا لله تبارك وتعالى في العمل وداومنا عليه ولو كان هذا العمل قليل لكان هذا أمرا عظيما ويصل بك إلى الإحسان وفي ذلك أن تطبقه على كل أعمالك وأفعالك في التروك والأفعال والكلام لأن هذا كله يدخل في العمل يدخل في العمل الله طيب بارك الله فيكم أه... نتوقف عند الإحسان إن شاء الله تعالى ونكمل باقي الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نعم نعم الترك هو أن تترك هذا الفعل لله تبارك وتعالى لذلك النية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال علم العمل هنا المراد به القول والفعل والترك فذكروا هذه الثلاث في القول والفعل والترك نعم بارك الله فيكم فإن شاء الله تعالى سنرجع هذا الكلام في المرة القادمة حتى إن كان هناك أسئلة في هذه المحاضرة أو نستمع إلى أخي بارك الله فيه فأنا مستعد إن شاء الله تعالى